بسم الله الرحمن الرحيم قاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يغشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاى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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آديكم, لعلي آديكم من هذه 111. أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى 113. إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد لي وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خبها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واغم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيَةً أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قضى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت 119. قال قد عوديت سؤلك يا موسى 110. ولقد مننا عليك مروة أخرى 111. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم في الساحل فليلقه اليم في الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك خدونا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 فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يرشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إننا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْتِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ بَدَا وَانْتَ قَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَا موسى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا ذَانِ الْقُرُونُ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنـ الذي جعل لكم الأرض مزار وسلك لكم فيها سبل وأنزل, وأنزل مِنَ من السماء ما فأخرجنا به أزواج من نبات الشجر كل ورع أنعامكم.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 قال أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنسينك بسحر من مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ونوعدكم يوم الزينة وأن يرشر الناس ضحا فتولى فرعوه فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وَقَدْ خَابَ مَنِ اسْتَغْنَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوهُم نَجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ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 قال بل ألقوا فإذا خبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 قبل أن آذن لكم، إنه لكم كبير الذي علمكم السحر، فلأقطع أن أيدكم وأرجلكم من ولا أصلبناهم في جذوع النخل ولا تعلمون أين أشد عذابه وأبقى. قالوا لن نترك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقض ما أنت إنا آمنا ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الزحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم اِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ مَّا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدَرْنَا مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرى بعبادي قُرِب لهم طريقا في البحر يبسل قُرِب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخاف دركه ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومهم وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم كور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوان كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإن لَنَغْفِرَ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُنَائِي عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ تَرْضَىٰ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعزا حسنا فقال عليكم العهد أم أردتم أيه إلا عليكم غضب من ربكم أم أردتم أيه إلا عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكتنا ولكنهم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقد فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له أخواء فقالوا هذا إلهكم فقالوا هذا إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نسرا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إننا فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاتفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلل ألا تستبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري ما لم يبصروا به فقدرت قبضة من أدر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أكفا إنما إلهكم الله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 يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرنين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألون كان الجبال فقل ينسفها ربي نفا فيذرها قابا صفصفا لا ترى يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ ذِهِ عِلْمًا وَعَنَثِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ رَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وكذلك انزلناه قرانا عربيا ومصرنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يثقون او يهدىت لهم ذكرا فسبحان الملك الحق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 انَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى وَأَنَّكَ لاَ تُبْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَصْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ قَالَا يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ يَبِلُ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 قال البضاء منها جميعا بعضهم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِن لِهْدَى فَمَن اتَّبَعَهُ دَايَ فَلَا يَظْلُمُ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ فَإِن لهم معيشه ضنكا فان لنهم معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجدي من أسرف ولم يؤمن بآيات ولا ولغذاب الآخرة أشست وأبقى افلم يهدلهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجلا مسلما تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمت وقبل غروبها ومن آماء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما مدعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ الْتَقْوَى وَقَالُوا لَوْنَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَوْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ولو أن أهلناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونُقذ قل كل متردص فتردص فَلَسْتَ تَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهتدى